بسم الله الرحمن الرحيم. الله والتين والزيتون. وطور سيني. صناتي قبلن البلد الأمين. بوثنية شهر. یعنی مکه مکی را مبلغ قسم کی؟ لَقَدْ خَلَقَنَ الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقُوِيمِ. بذی انسانی شک شو بسیزد اون چرایلخ شکلی یارادتوق. ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِ. اندون اونی چرایلخ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فقط إيمان يتقن. يخشى عملرنا كلغالر بنوندن مستسنا. بULARGA ÜZÜLMEZ SAVAP YERILDİ. فما يكذب كبعد بالدين. اي insan. بنوندين kin. يانى روشهن دلللر بايان قلن غاندين kin. يانى أليس الله بأحكم الحاكمين الله آن عادل حکم